اجيب عن الأسئلة وأنا أتوقف يعني من حيث الشرح لأنني أرى أن بعض الاخوه يحتاج أن يخرج إما للمسجد آخر أو نحو ذلك وإن كان يعني الأصل أنه إذا أذن في المسجد لا يخرج منه إلا لمصلحة أعلى وإلا يدخل في أنه عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه إذا أذن والإنسان في المسجد الأصل أنه لا يخرج من المسجد إلا لمصلحة أعلى مصلحة أعلى مثل لو كنا في المدينة مثلا وكنا في درس في مسجد من المساجد وأذن المؤذن وأردت أن أخرج أنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الراجح من أقوال العلم أن هذا لا حرج فيه أو مثلا يعني أن والد الإنسان ينتظره في البيت ليقله إلى المسجد فيخرج ليقل والده وهذه مصلحة أعلى فهو لم يخرج من المسجد معرضا عنه وإنما إلى مصلحة أعلى أو كان الإنسان إماما لمسجد ويجلس في الدرس وأذن المؤذن وهو جالس في الدرس فهو يحتاج أن يذهب لأم جماعته فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه وإنما الحرج أن يؤذن المؤذن ثم يخرج الإنسان من المسجد لا لمصلحه لا لمصلحة وإنما يخرج من المسجد فهذا هو الذي ورد فيه أنه عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فالعلن نجيب على بعض الأسئلة جزا الله خيرا خيرت الشيخ على ما حفنا بني من الفوائد ونستجل الشيخ لطرفة الأسئلة كثير من السائلين نعرفون فيها من محبتهم للشيخ وهذا سائباً يسأل يقول أنا في دولة عربية وأحوّر مالي من دولة إلى دولة أخرى بعمدة أخرى ويستجد وقت استلام المبلغ في الدولة المحولة إليها فما تكرم هذه المعامل أولا نسأل الله عز وجل أن يحب إخواني جميعا والحقيقة أن الاجتماع مع طلاب العلم نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان فأنه والله من أعظم نعم الله عز وجل علي أن أشارك إخواني مثل هذه المجالس ولإخواني منة علي بحضورهم فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولهم الأجر ويجعل هذا الاجتماع قربة لنا عند لقائه سبحانه وتعالى وأن يجعل هذا الاجتماع مما يفرحنا ويسرنا إذا لقينا الله سبحانه وتعالى هذه المسألة التي سأل عنها الأخ الفاضل مسألة التحويل طبعا هذه المسألة مركبة من أمرين حوالة وصرف حوالة وصرف والحوالة يجوز أن يؤخذ عليها مقابل يجوز أن يؤخذ عليها مقابل فلا إشكال في المقابل الذي يؤخذ لكن الإشكال في الصرف لأن المعلوم أن الصرف يجب أن يكون يدا بيد ولا يجوز أن يتصارف الطرفان وينصرفا وفي ذمة أحدهما للآخر شيء طيب هنا الأخ يصرف عملة بلده بعملة أخرى فهل هذا جائز نقول الحوالات أنواع النوع الأول الحوالات الفورية أو ما تسمى بالحوالات السريعة التي تعتمد الآن الحاسب الآلي وبمجرد إدخال المال في فرع الشركة أو وكيل الشركة في أي مكان من الدنيا تدخل في الحاسب فيتمكن الطرف الآخر أن يستلمها فورا بمعنى لو اني في الامارات. وأردت أن أحول للسعودية فإني بمجرد ما أدخل هذه الشركة وأعطيها العملة وتحول من الدرهم إلى الريال السعودي يدخل هذا في حساباتها في السعودية فلو كان أخي واقفا أمام الصراف لاستلم الآن فهذه جائزة لأن القبض حاصل فيها بالفعل أو بالقوة يعني إما بالفعل وإما بالقدرة على القبض فهذه إجائزة. وهناك الحواله العاديه وهذه ايضا لها صور الصوره الاولى ان يعطى المحول شيكا بقيمه ما دفع بالعمله التي حول اليها ويكون هذا الشيك مصدقا وموقعا من الجهه المسؤولة في البنك ثم يرسل هذا الشيك إلى أهله وأهله يأخذون هذا المال بهذا الشيك هذه أيضا جائزة لأنه قبض الشيك وقبض الشيك قبض يعني عندما أعطاهم مثلا الدراهم وحولوها إلى دولارات أقبضوه الشيك فقبض الشيك فحصل القبض في مجلس العقد والحوال العادية التي لا يحصل فيها قبض الشيك ولا تدخل مباشرة او تكون سريعة بل تتأخر ليوم او يومين او ثلاثة ويعطى الانسان ورقة بالتحويل والمبلغ بالدولارات الذي يظهر لي والله اعلم انها لا تجوز لان الورقه هذه ليس لها اي قيمه ماليه وانما سند اثبات سند اثبات فليس فيها قبض فليس فيها قبض فان قال قائل ماذا نفعل إذا كنا نحتاج أن نحول من بلدنا ولا يوجد في بنوكنا إلا هذه الطريقة طبعا هناك طريقة لو رضيت البنوك بها وهي أنها إذا جئت إلى البنك لتحول تعطيه الدراهم فيصرفها لك مثلا بالدولارات ويسلمك الدولارات ثم أن تعطيه الدولارات ليحولها فحصل الصرف وحصل وقبضت ثم تحول انت الدولارات وهذا اشرنا فيه الى بعض البنوك وبدات بعض البنوك يعني تعمل به وان كان في نطاق ضيق يعني اذا كان الدولار سيبيعونه عليه مثلا بالنسبه للريالات سيبيعونه أو بالدراهم سيبيعونه باربعه دراهم يعطيهم الدراهم ويعطونه الدولارات فيقبضها ويحصل القبض في الصرف ثم يحول هذه الدولارات عن طريق هذا البنك او عن طريق غيره فان لم يمكن فهناك ما يسمى بالتحويل الفردي ليس عن طريق البنوك وانما مثلا يتخذ الاثنان وكيلين في البلد الثاني يعني نحن الآن في الامارات ونريد ان نحول عن طريق رجل انا يكون لي وكيل في السعودية والمحول يكون له وكيل في السعودية ونتفق على وقت فناتي نحن الآن في الامارات فانا اعطيه الدراهم الاماراتيه هو يتصل على وكيله في السعودية يقول سلمه الآن كذا ريال سعودي فيسلمه فيحصل التقابض لأن لا ننصرف من المجلس وفي ذمة أحدنا شيء للآخر فهذا طريق مشروع وليس فيه إشكال فهذا الذي ظهر لي في مسألتي الحوالات عند دراستها نعم احسن الله عليكم هذا سائل يقول كان من المتفرد عندي ان العله في الاصناف الاربعه هي الاقتيات والانتخال ثم رجحت ان العله فيها كونها مطعمه مكيلة او موزونه نعم فعلى هذا هل تدخل الفواكه الموزونه وكذلك الاطعمه الموزونه موزونه من اللحم والسمن وغيرها في عدل التحديد هذا سيأتي إن شاء الله طبعا المسألة كما قلنا خلافية بين الفقهاء في العلة والذي ذكرته هو المختار عند المالكية في علة الربا. لكن سيأتينا إن شاء الله أن النظر إلى المكيلات والموزونات إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف أنه مكيل أو موزون معرفة الجنس كيف تكون؟ وكونه مكيلا أو غير مكيل هذا يرجع فيه إن شاء الله إلى أمور سنبينها في درس الغد إن شاء الله عز وجل أحسان الله إليكم وهذا سألنا أقول ما حد من المقدم سلفا من بعض البنوك الإسلامية حيث يسترد البنك مبلغ دون زيادة إلا أن هناك رسوما لهذه المعاملة بمعنى أن يعجل البنك الراتب للموظف قبل وقته ويأخذ البنك شيئا يسمونه رسوما هذا لا يجوز وهو من الربا لأنها منفعة مالية محضه في مقابل منفعة مالية محضه مع زيادة فحقيقة الأمر أن البنك أقرض الموظف الراتب بزيادة سموها رسوماً. وهذا لا يجوز وإن عمل به في بعض المصارف الإسلامية أحسن الله إليكم وهذا سألنا يقول ذكرتم بالأمس أن هناك من الفقهاء من يعود الزيادة في العقوبات المالية أنها ليست من ذلك لكن لو كانت هذه الزيادات منسوبة بنسبة من بمعنى كل تأخير في يوم أو ساعة في السجاد فغرمتها كذا طبعا يا إخوة هذا الكلام الذي قلناه ليس في المعاملات المالية أنا نصيت البارحة أن المعاملات المالية لا يجوز أن يدخلها التضعيف والزيادة ولكن في العقوبات التي تفرض جراء مخالفات كمخالفات المرور مثلا فإن هذا ليس من الربا لأن للمخالفة عقوبتين موصوفتين محددتين فمن فعل هذا اوقعت عليه هذه العقوبة ومن فعل هذا اوقعت عليه هذه العقوبة سواء كانت محددة بالمبلغ أو محددة بنسبة مئوية فيقال مثلا أنها تكون فيها زيادة بنسبة عشر في المائة او نحو ذلك فهذه الزيادة معلومة وليست مجهولة وانا اقول ان تكييف لها وهذا طبعا تكيفي لبعضها العلم انها عقوبات متعددة محددة معلومة وما دام ذلك فهي ليست من باب الربا، وكما قلت وان كان من مشايخنا الفقهاء الأجل لا من يرون أن هذا يدخل في باب الرباء لكن عند دراسة المسألة والنظر إلى قواعد أهل العلم تبين لي أن هذه عقوبات متعددة ليست نتيجة معاملة وليست من باب الرباء أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل عن معاملة تكون في أوقات العيد وهو أنهم يصرفون. مثلا ألف درهم إماراتي بالنوع الجيد الذي يكون قد صدر حديثا بمثلا ب960 درهما هذا لا يجوز يعني بمعنى أن تأتي بدراهم قديمة عندك أو تغير الورق فيها شيئا وتعطيه الى المصرف ويعطيك اوراقا سكت في ذلك الوقت بحيث تقدمها هدايا في العيد أو نحو ذلك ولكنهم يعني يأخذون مقابل هذا هو الجيد والردي وهي جنس واحد فهذا من الربى الصريح الذي لا يجوز أحسن الله إليكم وماذا لا سائل يقول هل يجوز شراء الأصناف الستة, الستة وما أفلت حكمها كالسكر او الارز بالدين طبعا هل يجوز شراءها بالدين هذه مسألة ستاتينا ان شاء الله في ضمن القواعد ستمر بنا هذه المساله ونقررها من الناحية يعني الفقهيه متى يجوز ومتى لا يجوز هذه ان شاء الله ستاتينا ولذلك انا لا استعجل في الجواب نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول اجتمع مجموعه من الأشخاص عددهم عشرة كل شخص منهم دفع خمسين أجل درهم فتم عندهم خمسمائة أجل درهم فدفعوا لشخص آخر ليستثمر لهم فيها فكيف يزكي كل شخص منهم ماله يعني هؤلاء مجموعة اشتركوا في رأس مال ثم دفعوه إلى آخر مضاربة ليتاجر لهم في هذا المال الزكاة هنا لها طريقه الطريق الأول أن يزكي من يتاجر بالمال يزكيه إذا حال عليه الحور فتكون زكاته وقعت عنه الجميع فيقول له أنت تتولى أمر هذا المال وتخرج زكاته وما يتعلق به فهنا يزكيه والحمد لله والطريقة الثانية أن يتولى كل واحد منه زكاة هذا المال مع بقية ماله مع بقية ماله فهذا دفع مئة ألف وعنده مئة ألف يقول أنا أزكي مئتي ألف وهذا كذا وهذا كذا وهذا أيضا سائغ فهم إما أن يفوضوا القائم على المال بتزكيته وهذا سائغ وجائز وإما أن يتولى كل واحد منهم تزكية ماله على خصوصه لكن بالنسبة للأول لا بد أن ننبه إلى أنه لا بد أن يضيف ما عنده من مال إلى ذلك المال يعني لو فرضنا جدلا لو فرضنا جدلا أن الذي عندك لا يبلغ نصابا أن الذي عندك الآن حاضر لا يبلغ نصابا لكنك مشارك في شركة وهذا المال يزيد كثيرا عن النصاب فما تأتي تقول الذي عندي ما أزكيه لأنه لا يبلغ نصابا لا أنت عندك هذا مع ذلك المال فتزكي الذي عندك لأنه جزء من النصاب جزء من النصاب وذاك يزكيه من فوضتموه في تزكيته أحسن الله وهذا سائل يسأل عن بيع رصيد الهاتف اذ يشتريه من الشركة بثلاث وعشرين درهم ويبيعها بخمس وعشرين حاضره او موهجه هذا جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم لان هذا بيع منفعه الاتصال هو لا يبيع دراهم وإنما يبيع منفعة الاتصال المقدرة بعشرين درهما بثلاثين مثلا فهذا بيع للمنفعة أنت لو اشتريت البطاقة ما تستطيع تذهب وتاخذ دراهم وإنما إذا اخذت البطاقة فقط تأخذ منفعة الاتصال وعليه فلا حرج في بيع هذه البطاقات بزيادة أو نقص يعني, ما يعني يجوز أنك تذهب إلى الشركة وتشتري ألف بطاقة البطاقة بعشرين فتشتري البطاقة مثلاً بتسعة عشر درهما من أجل أن تبيعها بعشرين ويجوز أن تبيع المكتوب عليه عشرين بواحد وعشرين لأن هذا ليس بيع للدراهم وإنما هو بيع للمنفعة المقدرة بالدراهم فهذا يجوز فيه التفاضل ولا حرج نعم هذا بين قولهم ومطلق دائما اذا وجدت مطلق قبل الكلمه فضع كل عندما يقال مطلق العقد ضع بدل مطلق كل يعني كل عقد عندما يقال مطلق الشرط ضع كل يعني كل شرط لكن اذا جاءت مطلق بعد الكلمة فقيل العقد المطلق الشرط المطلق يعني الذي لم يقيد بشيء الذي لم يقيد بشيء هنا عندما يقول مطلق الثمانية يعني كل الثمانية فحيثما وجدت الثمانيه في شيء وجدت علة الربا وعندما يقال الثمانيه فهو ذات الثمنية وهذا الذي اختلف فيها أهل العلم هل هذه العلة قاصرة واقفة كما يقول الشافعية أو متعدية كما يقول بعض المالكيه وهي رواية عن الإمام مالك وهو الصواب من أقوال أهل العلم نعم صلى الله هذا سائل يسأل في الدخول في معاملة بنكية تتضمن شرفا ربويا عند التأخير مع أنه يستطيع أن في الوقت المطلوب من من غير أن يوافق. بمعنى آخر إذا كان العقد ربويا ولم يقع الربا فهل يجوز لي أن أدخل فيه الجواب لا يجوز. لا يجوز أن تدخل في عقد ربوي ولو كنت تعلم أن الربا لن يقع لماذا؟ لان التعاقد بالربا مع الاختيار رضا به فأنت عندما توقع العقد مع الاختيار فأنت راض بهذا الربا وهذا حرام لا يجوز حتى لو كنت تعلم أن الربا لن يقع فلا يجوز الدخول في العقود الربوية مع الاختيار ما يجوز حتى لو كنت تعلم أن الربا لن يقع لأنك ستحرص على عدم التأخير لأن توقيع العقد كما قلنا وأنت تعلم أن فيه ربا مع الاختيار هو رضا بهذا الربا فهذا حرام لا يجوز الشيخ موجود ولا؟ الصلاة وهذا سائل يسأل عن الجوائز البنكية على الودائع المالية سواء كانت من بنوك قبوية أو إسلامية الجوائز التي تقدمها البنوك لعملائها إذا كانت من الجوائز المعتادة اليسيرة مثل كما قلنا التقويم ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه اما اذا كانت جوائز ذات قيم فهذه اذا كان يحصل عليها كل احد فهل تسمى مكافآت تحفيزية تشجيعية للعملاء وليس فيها قمار فهذه جائزة ان شاء الله على الصحيح أما إذا كانت يحصل فيها سحوبات ويحصل زيت ولا يحصل عمر فهذه من القمار الذي لا يجوز من القمار الذي لا يجوز نعم. الله عليكم. وهذا سائل يسأل عن بيع وشراء العملات المبتية هذا سيأتينا إن شاء الله وأن العملات يجوز بيعها وشراؤها متفاضلة بشرط أن تستلم يدا بيد ولا يجوز فيها التأخير لا يجوز فيها التأخير ولو ساعة والمقصود التأخير عن مجلس العقد فيجوز أن يبيع دراهم بريالات وريالات بدولارات ويتاجر في هذا بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد فإذا حصل تأخير فإن هذا يكون من باب ربا نسيئة وهو لا يجوز ولذلك يجب الحذر من شراء العملات عن طريق الإنترنت فإن الغالب أنه لا يحصل فيها التقابض فإذا كان لا يحصل فيها التقابض فهذه ربا ولا تجوز أما إذا كان يحصل التقابض ويكون عند الإنسان حساب إذا اشترى العملة دخلت مباشرة في حسابه وهو يدفع وأمن التفرق قبل أن قبل القبض فهذا جائز أحسن الله عليكم وهذا سائل يسأل عن سحب المبلغ من الجهاز المصرفي إذا كان من بنك آخر غير البنك الذي يتعامل معه، حيث أن المبلغ الآخر يسحب المبلغ يسير، كدرهم او درهمين أو نحو ذلك هذه المعاملة في الحقيقة فيها شبهة، وذلك أن الإنسان إلى استخدم البطاقة العادية في السحب من جهاز يتبع لمصرف آخر غير المصرف الذي يتعامل معه. أنهم يأخذون عليه مقابل لكن الذي يظهر والله أعلم وإن كانت لا تخلو من شبه الجواز لأن هذا اولا لمقابل استخدام الجهاز لأن كل جهاز صراف يتبع بنك، هذا الجهاز له قيمة وله مؤونة فإذا استخدم الإنسان هذا الجهاز التابع لذلك البنك وليس للبنك الذي يتعامل معه، فإنه تؤخذ أجرة هذه الاستفادة من هذا الجهاز لذلك البنك وهذا والله أعلم جائز هذا والله أعلم جائز من جهتي أن هذه غير مسألة السحب هذه أجرة استخدام هذا الجهاز الذي لا يتبع البنك الذي يعني يتعامل معه ومن وجه آخر أن الإنسان في هذه الحال ما ادري أن أتكلم عن ما عندنا في السعودية ليس هو الذي يدفع هذه الزيادة أو هذا المبلغ وإنما الذي يدفع هذا المبلغ البنك الذي يتعامل معه يعني عندنا في السعودية المبلغ لا يحسم من حساب العميل ولكن البنك الذي تتعامل معه يتحمل هذه الزيادة يعني مثلا ريالين عندنا ثلاثة ريال يتحملها البنك الذي تتعامل معه أجرة للبنك الآخر والعكس صحيح ففي هذه الحال لا يكون المستفيد هو الذي دفع وإنما البنك الذي يتعامل معه وهذه جهه منفكة هذه جهة منفكة ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم الجواز ولكني أوصي بعدم عملها لوجود شبهة فيها عندي فالإنسان يحرص قدر ما يستطيع على أن يسحب من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه طبعا العلماء مختلفون في حكمها فمن أهل العلم يمنعها ومن أهل العلم من يجيزها وأنا درستها في الحقيقة وظهر لي والله أعلم أن الراجح هو الجواز لكن في المسألة شبهه واجتناب الشبه خير فالأحسن أن الإنسان يحرص على ان لا يسحب إلا من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه فإن وقع منه أنه سحب من صراف آخر فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون قد وقع في على ما ظهر لي في دراسة المسألة السلام عليكم هل يجوز مساعده اخي قد تعامل مع البنك بوفاء الذي ترتب عليه هل يجوز لي ان اساعد من اقترض قرضا ربوياً وهو يعلم من أجل سداد هذا القرض الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان قد تاب ويريد أن يتخلص من هذا القرض بالسداد للبنك فنعم يعان لأن في إعانته إعانة على البر والتقوى فإذا كان هذا الشخص كان متساهلا أو جاهلا أو نحو ذلك ثم تاب ويقول أنا ما أريد أن يبقى لي علاقة بهذا البنك هذا يحرق قلبي أنا أريد أن أتخلص من هذا الأمر فنعم يجوز أن يعان على سداد دينه هذا أما إذا لم يتب من هذه المعاملة الربوية المحرمة فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن يعان لأن في إعانته تشجيعا له على هذه المعاملة هو بنفسه تعامل بهذه المعاملة وهو لم يتب منها فإذا ساعدناه جعلنا الأمر أسهل في نفسه فيذهب ويقترض مرة أخرى حتى يأتي زيد من الناس ويسدد عنه هكذا فيكون في هذا إعانة على البقاء على الباطل فانا اقول عندما نظرت في هذه المسألة انه ان كان تائبا فانه يعان واعانته مشروعه اما ان كان مصرا على هذا الفعل غير تائب منه فانه لا يجوز ان يعان على التخلص من هذا القرض الذي ربما يثقله عن ان يقترض مرة اخرى بالربا فاذا خفف عنه ذهب واقترض بالربا والله اعلم اخر سؤال. أحسن الله الجمع بين النيات بأن يعمل الإنسان عملا واحدا بنيتين فيه تفصيل. فإن جمع بين أصغر وأكبر ويحصل المقصود بواحد منهما وسأمثل فهذا جائز مثل إنسان استيقظ يوم الجمعة عليه جنابة استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة فعليه غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الجنابه اكبر حتى لو قلنا ان غسل الجمعه واجب فغسل الجنابه اكبر والمقصود من غسل الجمعه النظافه فاذا اغتسل الانسان للجنابه بنيه الجنابه والجمعه حصل المقصود من غسل الجمعة هذا جائز هذا جائز أو لو أن إنسانا دخل المسجد بعد أذان المغرب فنوى السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء وتحية المسجد فان هذا صحيح لأن المقصود من تحيه المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعته وهو قد فعل والحالة الثانية أن يشرك بين أصغر وأكبر ولا يحتمل الأكبر التشريك يعني الأكبر يجب أن يكون متمحضا كأن يصوم الست من شوال معنية القضاء ينوي صيام الست والقضاء في يوم واحد فهنا جمع بين اكبر واصغر والاكبر ما يحتمل التشريك لان القضاء مثل الاداء كما انه لا يجوز ان تشرك في صيام رمضان لا يجوز ان تشرك في القضاء والصحيح من اقوال اهل العلم هنا ان النية تتمحض للاكبر ويبطل التشريك فتكون للقضاء فقط هذا الصحيح من أقوالها العلم وإن كم منها علما من يبطل العمل كله بهذا التشريك لكن الصحيح أن النية تتمحض للأكبر ويبطل التشريك يعني ما صام الست وإنما يكون قضاء والأمر الثالث أن يشرك بين متساويين أو متقاربين ولكل واحد منهما مقصود مستقل فهنا الصحيح من اهل من اقواله علم انه لا يشرع ولا يجوز مثل ان يجمع بين نيه سنه الفجر مثل ان يجمع بين نيه سنة الفجر ونافله اخرى يعني هو يريد ان يتنفل يريد يصلي سنة الفجر او سنة الظهر ونافله اخرى بنيه واحده فهل نقول هذا له مقصود وهذا له مقصود فلا يجمع بينهما و الأمر الآخر أن يجمع بين متساويين أو متماثلين ويكون المقصود من الثاني حاصلا مثل سؤال الأخ لأن مثلا أن تصوم يوم الثالث عشر المقصود من صيام الأيام البيض أن تصوم اليوم الثالث عشر فإذا صمت اليوم الثالث عشر معنية الست فقد حصل أنك صمت اليوم الثالث عشر وصمت الست لكن السؤال هنا هل يحصل لك أنك صمت ثلاثة أيام من كل شهر مع الست يعني الجواز جائز وفعلا أنت صمت يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي جاء الحث على صيامها لكن السؤال هل يقال إنك هنا صمت الست من شوال وثلاثة أيام من شوال الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقال هذا لأن الست من شوال لها مقصود والثلاثة لها مقصود فإذا كان من عادتك أنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصمت الستة ووافقت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فصم ثلاثة ايام من الشهر لتكون ثلاثة ايام فيكون هذا كصيام الدهر من كل شهر وتكون صمت ستة ايام فيكون هذا ايضا كصيام الدهر لان رمضان بعشرة اشهر وستة ايام بستين يوما فهذان شهران فهذا الدهر فهذا مقصود وهذا مقصود والله اعلم وتعب الأخوة. السلام عليكم ورحمة الله